اللهم رسوله رسول الله عليه وسلم الله تعالى والله تبارك وتعالى سميعا بطيرا عليم يداه مفصوطتان قد علم الله أن الخلق يعطونا قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلن يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن نبي عليه عليهم عليه كرماً ودوداً وففضلاً الحمد. الله والله تبارك وتعالى سميع بصير. السميع من أسمائه سبحانه والبصير من أسمائه قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أسماء الله عز وجل مشتمل مشتملة على المعاني وصفات. فالسميع مشتمل على صفة السمع والبصير مشتمل على صفة البصر، والرحيم كذلك مشتمل على صفة الرحمة، والقدير مشتمل على صفة الخدمة. قوله يداه مقصودتان فيه إثبات اليدين لله عز وجل. قال تعالى في كتابه بل يداه مضطوقتان منه يقول كيف يشاء قوله قد علم قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم فقوله قد علم قد علم الله أن الخلق يعصون قبل أن يخلقهم لا بد من إثبات علم الله الأزلية، والعلم لله عز وجل إثباته مفارق لأهم الأهواء من القدرية وغيره، لأن القدرية أول ما قصمت قصمت في القدر. فالقدرية خلطنوا في العلم لله عز وجل فهلاك القدرية أنكروا علم الله تبارك وتعالى ومن أنكر علم الله فقد نسل الجهل للذات وهذا كفر وضلال فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهوا الإكلام أي أنه سبحانه لم الله علمه بهم أن هداهم للإسلام تفضلا منه ومنك وإحسانا كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أتلموا قل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمانه إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين ومن, ومن به عليهم قرما وجودا وتفضلا فله الحمد سبحانه وتعالى وله المنا وقوله أعلم أن البشارة عند الموت ثلاث ثلاثة بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة ويقال أبشر يا عدو الله برضى الله والمارك ويقال أبشر يا عرض الله بالجنة بعد الإسلام البشارات في حديث الظراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن فإنها تخرج كما تخرج القطرة من شيء في استقاع فيقال لها أن النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وأما التاجر أو الكافر فتنزع روحه كما ينزع الصوف من السفود المبلوغ ويقال لها اخرجي إلى غضب من الله وصحب فدل الحديث على أن المؤمن يبشر وأن الكافر كذلك والكافر يبشر يبشر بالنار الكافر ويبشر المؤمن بالجنة والمغفرة ورزوات وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن المؤمنات يبشر فقال عز وجل يا أيها النفس المطمئن ترجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في حبادي ودخلي جنتي وقال تعالى إن الذين توفاهم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا المرض ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ولا تحزنوا فأغشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهذه ثلاث بشارات للذين قالوا ربنا الله أي معبودنا وإذا هنا حقا هو الله هم على ذلك بالعلم، فتنزل عليهم الملائكة عند الموت بهذه البشارات ألا تقافوا وهذه البشارة الأولى والثانية ألا تحزنوا والثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون والبشارة الأولى الأمن من الخوف والبشارة الثانية الأمن من الحزن والبشارة الثالثة الجنة وهي التبشير بالجنان أي عند الموت ففي حال الشتبة والوقت العصيب يبشرون بهذه البشارات أما الكافر فقد قال الله عز وجل في حق الفجاج الظلم ويقرأ إذ الظلمون في غمرات النوت والملائكة لا قطعوا أيديهم أقضي أمسكم اليونة الذين عزان الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته فهذا في غمرات فهذا في غمرات يبشرون بالعذاب والعياذ بالله فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب فقال هو لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وزوءهم وأدوارهم وزوءوا عذاب الحريق وهذا أيضا عند الموت يضربون وزوءهم وأدوارهم ويقولون لهم زوءوا عذاب الحريق فهذه البشارة أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة لكن هذا النصر من المطلس رحمه الله تعالى أتى به من عند نفسه وليس مصر في كتاب الله وعلى بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النص أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة ولكن هذه اللفظة لا دليل لها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بمؤمنين عمويا أبشروا بالجنة التي كنتم تعدون وأما البشارة يتوفر أبشر يا عدو الله أيضا هذا يحتاج إلى دليل لهذا اللفظ ولكن يقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أما دليل هذه البشارة والفرق بينها وبين البشارة الأولى قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم اجتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا على ما قلبتم من الأموال والأولاد وأبشروا بالجنة فهذه هي الدشارات السباة التي ذكرها المخنف رحمه الله وقوله وعلم أن أولا من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعمر أشياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تترون بل تكن كما ترون القمر ليس ليلة الدجر لا تضموا في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره قفر فهذا من التدرك على المصنف بسم الله وهذا لا يصح ولا يجوز منه أن يقول أي من ينظر إلى إلى الله تبارك وتعالى في جنة الأضرة أي الأعميان الأعميان فهذا قول منه يحتاج إلى دليل صحيح إلا أنه استدل بدليل ضعيف لا يصح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاسطلال بأجلة بعيثة في أبواب الاعتقاد وللقول بمدلولاتها والطواب أن الأضراء وغيرهم أن الأذراء وغيرهم رأي سواه المؤمنون جميعا ينظرون إلى الله عز وجل قوله ثم النساء على الترتيب أيضا يحتاج إلى دليل والله تعالى يقول وجوه وعنئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ليس فيه تفريق ولا ترتيب معين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستتعون ربطكم هذا خطاب لمن؟ لرجال والنساء على العموم ولا يجوز هنا أن يعمل أحد رأته في ترتيب هؤلاء فهذا يقارئ إن الأعمى ينظر أولا ثم رجال ثم النساء وروا البخاري ومسلم وهذه الأحاديث أحاديث الرؤيا من عليها إنكم ترون رؤتكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته في ذلك في رؤية الله تعالى زناة حد التواص كما ذكر ذلك عن زناة من العلمي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رواه من الصحابة نحو ثلاثة صحابيا. في الصحاح والسمن والمتعين وكذلك النصوص في القرآن الكريم طريحة في رؤية الله تبارك وتعالى كما تقدمت هذه الآية والآيات الأخرى تلّا إلا معرف بهم يومئذ لمحجوبون وقوله والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر هذا أيضا تشدد من المؤشر رحمة الله تعالى إذ أنه أطلق القول لأن الإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر فإن كان يقصد الجميع قد أكثر فما الله وإن كان يقصد الإيمان برؤية الله عز وجل أن الإيمان بهذا واجب وتركه كفر فهذا قد يعني يصلق له ويسلم له الكلام لذلك لكن الله على أن أول من يرى الله عز وجل ثم الرجال ثم النساء ثم هو بعد ذلك يريد أن يقول أن من أنكر ذلك فهو كافر فهذا يحتاج إلى دليل والله تبارك وتعالى على فقال الإمام أحمد وجماعة قال قال إن الله لا يرى وابد فقد كفى فدل ذلك على أنه يقصد ماذا يقصد رؤية الله عز وجل قال وعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة من ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا خيرة في الدين إلا للكلام وأهل الكلام والجبال والمراء والحطومة والعذب كنت يجتمع على المراهل والقصومة والجزال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتجليم والرضى من الآثار وأهل الآثار والكحش والسكون وقوله وعلم رحمة الله أن ما كانت زندقة القصص والمقصود بالزنديق المناسب والزنديق كلمة كارثية وهو من يظهر الإيمان ورص الكفر بمعنى كارثي وقد كان يقعد له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مناسب كعبد الله بن واصحابه فقد كانوا يظهرون الإيمان وإسلام ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وهم في الباق المكزمون فهم في بارك من الله. قال الله تعالى فيهم إن المنافقين تجبرك الأسفل من النار ويطلق الزنزيق على المتحلل المسيح وعطلها كلمة الفارسية ثلّه الردد وفي من هذا يسمى المنافق علمانيا العلماني هو المنافق أيضا الذي يظهر الإسلام ويقول الكفر فتجده يتفكر باسم الإسلام وهو ينصر الإبحاد والسندقة وينصر التسادر بين المسلمين. فهذا ما تفرَّض الزندقة في البلاد ولا في في الناس إلا بعد في إشتغالهم بعلم الكلام وكفرة الجدال والمراء التي لهم الله عز وجل وعطفه التي لهم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عن كفرة الجدال فقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بلدي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم من في ربط الجنة من فرق الجزالة إن كان مؤفر وقاله تعالى بذن من ما لا في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يهررك تقلقه من في الولاد وكل هذه آثار تفيد أن الجزالة مكروه أو قد يصل إلى الحرام إذا كان عن كفرة كلام اللوطاء إلى ورائها أما إن كان عن فقرت الدعوة إن الله عز بله والتحكي فينا عهد الكفر بزلائل الله عز بله مراهين فقد أكثر من ذلك نوء عليه السلام وكذلك شعير عليه السلام ولذلك قال قوم هوده يا شعير قد جادتنا فأكثرت زدالنا تأثن بما تعدنا إن كنت لمطابقين فقالوا لا نقع كثيرا مما تقول وإن لمرك فينا ضعيفا وقد قالوا للوح عليه السلام يا روح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فكل ذلك دل على أن الرسل والأنبياء كانوا من تقرد دعواهم لرسلهم والدعوة إليهم ومريض البعروس ونهيهم عن المنكر وإضراج جنائل الله عز وجل لهم كان هذا كله من الممزوحة وليست المجادلة المجنومة والله تعالى أعلم للتحق بالداعية إلى الله عز وجل أن يكسر يكسر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان وراهين الناس عز وجل وزائل قوله هو أعلم أن الصلاة الفريضة تقمت فرواه لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتنا. فالسفر ركعتان إلى المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد استدع فمن قال أقل من خمس فقد استدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لرفتها إلا أن يكون نافيا فإنه معذور يأجي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الثلاثين إنشاء فقاله أيضا هذه من القراءة التي أكثر منها مطلبة من الله تعالى ونحن أبواب الاقتداء أبواب غصوص غصون اقتداء لله عز وجل ليس فيها من أعمال المكلفين شيئا ليست فيها أمور ليست فيها أمور الطهارة وامور الطلاع والتصوير والزواج والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا أن المثلث رحمه الله يذكرها بتقرير المجنة بأهل السنة في هذه الأمور التي يخشى عليها أن يغيرها أهل البداية وعلم أن صلاة الفريدة خلص كما جاءت الحديث خمس صلوات كتبهم الله على العباد وفي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد تائر الرأسي بسم عدوي صوته ولا يبقى لا يقول حتى ذنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوات في يوم والليلة فقال عائشة رضي الله تعالى على قلت الصلاة الحظر أربع رتعات من صلاة الصفر رتعتين وهذا في الصفر رتعتين كما قال النصم فهذه أمور يعلمها المسلمون بالضرورة فمن قال أكثر فقد ابتدع لكن هذا فيه هذا فيه لفتة وفيه أيضا يعني انتباه هنا مرتوبة هنا أن قول المطلث المطلث هنا يجب أن يلاحظ أنه لا لفتة حياة شديد في هذا الباب باب التجزير وباب التكفير يجب أن يخضر من هذا الباب فقالوا: ومن قال أكثر فقد اتدع يعني من زاد أكثر من خمس صلوات في الطريبة مطروبة أو يجبه فقد اتدع وهذا فيه أن الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى يرى أن اللي فرواجب وبعض الرماء يرون أن صلاة العيدين ياجب فهؤلاء يقولون مستدعة إذا قادروا ذلك باجتهاد أو عن نظر اجتهاد إجتهاد لا يكونون مستدعة أبداً فهذا الأمر يجب أن يحذر منه ويستدرك على المصنف رحمه الله تعالى فهي خاصة ذا بالتكثير والتبقية فقوله لا يقبل الله منها شيئا إلا لوقتها هذا صحيح مثل الذي يجمع الظهرة والعطرة أو المغرب والعشاء من غير عذر كما ذلك عن الشيعة يصلون القلوات كلها في آخر الليل جملة واحدة لكن لا يجوز هذا إلا العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لَنْ عَنْ صَلَاتٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَطَلِّهَا إِذَا بَا تَرَهَ لَكَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذلك أن يكون مسافراً يتهاجم عضينا بقلعتين إنساء قد أداحى للمسافر كذلك المريض لكن هنا هو أيضاً مضيف أمره لن يذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو قول سعب ذلك رضا الله تعالى عنه صحيحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طبعاً جميعاً وثمانية جميعاً من غير هذا من غير يعني من غير وابن عبدالله السبيت هذا ويقول من غير مطر ومن غير بيه ومن غير بلد ومن غير علة معينة فسورة الله تعالى عنه من فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لأذى من حرج أمتها فدلع ذلك على أنه لو جمع في الحضر أحيانا لن يكون عادة المرضى لو جمع في الحضر أحيانا بين المهر والعق فبين المغرف والعشاء لا لعلة لكن لا تكون بعيدا للمر، فهذا جائز والله تعالى أعلم. أذيب الله. فمن بعثنا جهادا وكتبنا السند القبو والثأر. على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو اتى ما جزاء وان اعطاه الامام جزاه نادى من الزهد والثقه والصبر والحبوس على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو اتى هو يعني صاحب المال اعطى المال هو بدون أن يعطيها الإمام فهذا زائل وإن أعطار الإمام فهذا جائز يعني جائز أن يأخذ الإمام من الرعية ومن يوزعها ويجوز للرعية أنت أن يوزعها من غير إمرأة الإمام ونصاب الزهر المعروف عشرين متقالا ونصاب الزكرة مئة دران ونصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق ولا جكاة فيما دون ذلك جاءت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوسقين فالأنعام فيها زكاة فالإنه إذا كانت سائمة طبعا فبلغت النصافة فيها خمس من الإبل والبقر نصابها ثلاثون والغنم نصابها أربعون فالزكاة هنا الزهد والصدق والتمر ينسبط والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حتمها بنفسه فوى جائز وإن صلبها الإمام فلقى إليه برأة الزنة قوله أن ان اول الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد عبد ورسول فانما قال الله كما قال وانما قال الله كما قال لما قال وهو عندما قال قوله اعلم لا إلا الله وأن محمد رسول الله يعني يتقن أن اول الاسلام الشهادتين فعل أي فعل في الإسلام من طماعة وذكاة وغيرها من حد وطبقة وذر وغيرها من غير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقوله هذا منصور فما قال الله عز وجل وقدمنا إذا ما عمله من العالم فجعلناه هداء منصورة فأن ما قال الله تما ولا قالت أنه قال وهو عندما قال يعني يجب على أن يعلم أن ما قاله الله فهو تما فلا يحرف الكلام ولا يبدأ لأحداً أن يخلط ما قال الله ويحتمل أن النعنى أن الله لا يخلف وعده يعني وعد الله عز وجل إذا قال الله عز وجل وعداً فما قال وعد الله لا يخلف الله وعداً ولكن الوعيد العطاف قد يخلفه الله تعالى فيعطى العاطف فالوعيد العاطفي تفصيل والله أعلم وقد ينفذ الله عز وجل الوعيد وقد لا ينفذ الوعيد شلافا لمن الذين يقولون بإنفاذ الوعيد المعتذرة والمعتذرة عندهم أصل من وهو أصل إنفاذ الوعيد أن الله عز وجل إذا وعد بالتعذيذ سوف يعذب وهذا أيضا فيه بعض الكلام الذي لا يفتح الله عز وجل قد يعطو ويفتح والله تعالى أعمل نكتفج هذا القدر والاختبار يقول ان شاء الله تعالى عند هذا القدر في الخرطة الله <تصفيق>